يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ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 كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأن إن الذين يغبون أصواتهم عند رسول الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم in أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله أفضى. يَا أَيُوَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقُمْ بِنَبَئٍ فَتَبَيَّنُوا, فتبينوا أَنْتُو وقالوا من بجهالة فتصبحوا ضيئكم في كثير من الأمر لا ولكن الله حبب إليكم ولا ما نهزينه في قلوبكم، وزينه. هؤلاء كهم راشدون تظلم من الله ونعمه والله وَإِن طائفتان مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَى أَحَدُهُمَا إن الله يحب المقسقين إنما المؤمنون إخوة فأصلح واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ثَالِثُ الْفُسُوقِ بَغْدًا إِنَّ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا صني إفن ولا تنسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا يا أخي ميتا فكرتموه واتقوا الله <إن> Yeah. تعرف اننا اكرمكم عند الله قوم <أحقكم> <إن> Oh! Mmm, -hmm. ZANG الله بكل شيء نعليم Dan Allah jem en weleer